وَإِن يَمْسَسْكَ خَيْرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْقَدِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ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 قال فدوق العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بعصا قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا تأ ما يزرون وَمَلْحَيَاتُ الْدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُ وَلَتَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يكذبونك وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 إلا أمم أمثالكم مما طرقنا في الكتاب كي إيتم إلى ربهم يحترون والذين كذبوا بآياتنا ثم وبطم في الظلمات من يتأي الله يبنر ومن يتأي على طراط مستقيم قل أرأيتكم من أتاكم على الله أو أتاك مستعد غير الله تدعون إليه إن كنتم قادرين فليجب تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن جاء أو ما كشفه ولقد أرسلنا إلى أمن من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قتت قلوبهم وزيل لهم الشيطان ما كانوا يعملون فَلَمَّا نُثِمَا ذُكِرَ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا هَشَاءَ إِلَى فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْرِسُونَ فُقِعَ دَابِرُ قَوْمٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وَمَا نُرْسِلُ الْمُتَّقِينَ إلَّا مُبَسِّطِينَ وَمُنذِرِينَ كَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَلَبُوا بِآيَاتِنَا يَنْصُرُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَصْدُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغِيبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَ إن التبع إنما يُوحى إليه والهال يستوي الأعمى والبصير أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَقْطَعُونَ أَيْضًا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّهُمْ وَلَا كفيع لعلهم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 أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين المدرمين قل إنهم أن أعبد الذين تدعون من دون الله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 قل لو أن مَا ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظاري وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل قرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أي يبعث عليكم على بن من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيع ويديق بعضكم بأس بعض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 أولئك الذين أبسلوا بما كتبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ولرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كَلَّا لِسَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرَانٌ لَهُ أَصْحَابُهُ يَدْعُونَهُ إلَى الْهُدَاءِنَاءِ قُلْ إِنَّهُ دَالٌّ اللَّهِ وَالْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْنِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَالتَّقُوْهُ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَزَرَ أَتَتَقِدُ أَصْلَمَا أَلِهَةً إِنِّي أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُوِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُو التِّسْمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِينِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَكُمْ كَبَاهُ قَالَ هذا رَبِّي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 فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بغل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتنك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ فَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَذَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنْ الصَّالِحِينَ وإسماعيل وليثع ويونس ولوط وكل من فضلنا على العالمين ومن آبائهم ودرياتهم وإخالهم وجت بينهم وحديناهم إلى فرط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده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 والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على طلاته يحافظون. ومن أظلم من من على الله كربا أو قال أُوحِي إلي ولم يوحى إليه ولم يُوحَ إليه شيء. ومن قال تُنْزِلُ مِثْلَ ما أنزل الله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 الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإطباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبع وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه وخرقوا له بلين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يطفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له طاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم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 فمن أبصر فلنفسه ومن عميت عليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشرفين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 ولي يرضوه ولي يغترفوا ما هم مغترفون أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفْضِلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ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 ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطن إن الذين يكسبون الإثم فيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لبصة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 الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا طغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يترح قدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يتصعد في السماء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 وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم قالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم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 ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يكأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يكاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآث وما أنتم بمعجزين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 فما كان لشركائهم فلا يطلوا إلى الله وما كان لله فهو يطل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله مَا فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرط حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها فراء عليه فيجزيهم بما كانوا يفترون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 قد خسر الذين قتلو أولادهم سفهًا بغير علم وحرموا, وحرموا ما رزقهم الله استراحة على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنة معروشاته و غير معروشاته والنخل والزرع مختلفا أقول والزيتون والرُّمْمَانَ متشابهُ وَغير متكابِهِ كلُّ مِنْ ثمرِهِ إذا أثمرَ وَأَتُّ حَقَهُ يَوْمَ حَطَالِهِ وَلا تُسرِفُ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُتَرِبِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَتَهُ وَفَرْشَاهُ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 ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذَكَرَين حَرَّمَ أَمِ الأُوتَيْنِ أَمْ سَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُوتَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَا لَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ فَرَأَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 ثَمَنِ الضَّرَّ غَيْرَ دَاغِرٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَاجَرُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ظُهُورٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَخْتَلَطٌ بِعِظَامٍ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 قل هل أمت هداك الذين سدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بأياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بأياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون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 جعلكم وفّات به لعلكم تتقون. ثم آتينا موت الكتاب تماما على الذي أحدث وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهداه ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزله مباركا فاتبعوه والتقوا لعلكم تحمون. أنتقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا على قارفتين من قبلنا وإن كنا عن ذرائتهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة